بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء مشهد الحوض والصراط قال المصنف حفظه الله تعالى الحوض خلق الله عز وجل لكل نبي حوضا وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا يوم القيامة فأما صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يضمأ أبدا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 يرد علي يوم القيام رهت من أصحابي فيجلون عن حوضي فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنه مرتد على أدبارهم القهقر مشهد الحوض مشهد عظيم يبين ما اصطفى الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم ففي هذا الموقف العظيم يكرم الله عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بأعطائه حوضا واسع الأرجاء ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل وريحه أطيب من المسك والكيزان كنجوم السماء يأتيه هذا الماء الطيب من نهر الكوثر الذي أعطاه ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة وترد الأمة على المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الحوض فيشربون شربة لا يضمؤون بعدها أبدا وقد اختلف أهل العلم في موضع هذا الحوض هل سيكون قبل الصراط أم بعد الصراط فذهب الغزالي والقرطبي والقرطبي إلى أنه سيكون قبل المرور على الصراط في عرصات القيامة واستدلوا على ذلك بأنه يؤخذ بعض وارديه إلى النار فلو كان بعض الصراط لم استطاعوا الوصول إليه أما الحافظ بن حجر فقد ذهب إلى أن مذهب الإمام البخاري أن الحوض يكون بعد الصراط لأن الإمام البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وأحاديث نصب الصراط وما ذهب إليه الغزالي والقرطبي أرجح من ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر أو ما استظهره من أنه مذهب الإمام البخاري فالظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أن الحوض يكون قبل المرور على الصراط ورد في صفتي الحوض أحاديث بلغت حد التواتر فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خمسين صحابية وقد ذكر الحافظ ابن حجر اسماء رواة أحاديثه من الصحابة فمن ذلك ما في الصحيحين عن عبد الله بن عام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر فهذا دليل على سعته وزواياه سواء أي أنه مربع لا يزيد طوله عن عرضه شيئا وأما الماء فأبيض من اللبن وأما الريح فأطيب من المسك والكيزان كنجوم السماء كما أسلفنا وفي لفظ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حوض أبعد من أيلة وأيلة هذه مدينة العقبة في الأردن قال إن حوضي أبعد من أيل من عدن فانظروا إلى المسافة الكبيرة من الأردن إلى اليمن لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم لا لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سماء أي علامات ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الودوء وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وفيه أن علامة أمة الإسلام ستكون من شعارها من الصلاة من الطهارة ولذلك يا عباد الله اهتموا بتحسين وتجويد أمر الوضوء خاصة إنكم ستريدون على النبي صلى الله عليه وسلم غرًا محجلين من آثار الوضوء يعرفكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة وفي رواية للإمام مسلم عن أنس قال ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء فهي كثيرة كثيرة وفي رواية أخرى عن ثوبان قال سئل عن شرابه فقال أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة أي يصب ويسيل فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق أي من فضة فالذين سيريدون الحوض من أمة النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا سمتهم وقد روى الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض فالنبي صلى الله عليه وسلم سابقنا ينتظرنا على الحوض قال ولا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم أي لأسقيهم اختلجوا دوني أي أخذوا بسرعة فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. وفي رواية ليردن علي ناس من أمتي حتى قال صلى الله عليه وسلم فأقول صحقا لمن بدل بعدي حينما يخبره الله تبارك وتعالى إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيام رهت من أصحابي أو قال من أمتي فيحلؤون أي فيدفعون ويطردون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي فيقول إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة وفي رواية فيجلون يعني المعنى يطردون ويدفعون أو فيحلؤون إذن هذه الأحاديث تبين لنا خطورة مسألة الاتباع. الاتباع الاتباع الاتباع إياك أن تبتدع في دين الله إياك أن تحدث شيئا بعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما أورد الإمام القرطبي هذه الأحاديث في قال بعدها قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه وأشدهم طرد من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها وفارق والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها فهؤلاء كلهم مبدلون وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميص الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع ثم البعد قد يكون في حال وبعد ذلك يقربون إن غفر الله لهم فيقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال يعني إن كانوا بدلوا في بعض الأعمال وتجاوز الله عز وجل عنهم فقد يقربون أما إن كان التبديل في العقائد فلا وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم صحقا وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر ثم يكشف لهم الغطاء فيقال لهم صحقا صحقا ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان مشهد الحوض أولا استفدنا منه كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفدنا منه كذلك ما يكون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه يتلقانا ويشربنا من حوضه شربة لا نضمأ بعدها أبدا فهذا يزيد في القلب من محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن نشرب من يده الشريف شربة لا نضمأ بعدها أبدا وأن يشفع لنا عند ربنا تبارك وتعالى ورأينا شأن الحوض وكيف هو عظيم جليل وماءه أبيض وريحه أطيب من المسك وصفته صفة بي عظم هذا الحوض واستفدنا أننا ينبغي أن نهتم بشأن الوضوء لأنها علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم وبها سيعرفنا عند الحوض وأخيرا قضية الاتباع وخطورة التبديل لأنه ناس سيطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يكونوا قائمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم بدلوا بعده وغيروا فنعوذ بالله أن نبدل أو نغير وهذا يجعلنا نقول ونعيد ونكرر مسألة خطورة المنهج خطورة المنهج وأهمية الاتباع وخطورة الابتداع فيا عباد الله كونوا متبعين ولا تكونوا مبتدعين ثم قال المصنف الصراط قال الصراط هو الجسر المنصوب على ظهر جهنم يعبر المؤمنون عليه إلى الجنة والذين يمرون على صراط هم المؤمنون أما الكفار والمشركون فتتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا من الأصنام والشياطين ونحوهما من الآلهة الباطلة فترد النار مع معبودها أولا ثم يبقى بعد ذلك من كان يعبد الله وحده في الظاهر سواء كان صادقا أم منافقا وهؤلاء الذين ينصب لهم الصراط ثم يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود والنور الذي يعم للمؤمنين فيعود المنافقون إلى الوراء إلى النار ويعبر المؤمنون الصراط إلى الجنة ويكون المرور على الصراط بعد الحساب ووزن الأعمال والفراغ منها ثم يضطر الناس إلى المرور على الصراط كما قال ربنا تبارك وتعالى وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِي هَاجِسِيًّا مشهد الصراط مشهد مهيب فالله تبارك وتعالى أقسم أن يورد عباده النار كما في هذه الآيات فورود المسلمين للنار يكون بالمرور على هذا الجسر الذي هو بين ظهرانيها أما ورود المشركين فيكون بأن يدخلوها ويعد أمر الصراط الصراط من أخطر الكرب التي سيواجهها المسلم يوم القيامة وإن المؤمن لن يهدأ روعه حتى ينجو من هذا الصراط ويتركه وراء ظهره والسباق الحقيقي والمصيري هو الذي سيكون بين الناس على الصراط قال الله ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون فمن قطعه سالما فقد نجى من النَّارِ إلى الأبد وَفازَ فوزا عظيما الصراط كما بيّن المصنف هو جسر ممدود على مَتْنِ جهنم وهو أحد من السيف وأدق من الشعر وهو مضحضة مزلة أي أن الأقدام تزل على هذا الصراط وهو طريق مظلم محرق على حافتيه خطاطيف وكلاليب من نار معلقة يجتازه المسلمون وأتباع الرسل فإما أن يعبروه بسلام أو بآلام في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويوضع الصراط مثل حد الموسى أي أنه كالموس في شدته فتقول الملائكة من يجوز على هذا فيقول من شئت من خلقي فيقولون سبحانك ما عبرناك حق عبادتك وقال أبو سعيد الخدري بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف قال المصنف في صفة الصراط عن أبي سعيد الخدرير رضي الله عنه في حديث الرؤيا وصفة الصراط وفيه قيل يا رسول الله وما الجسر قال صلى الله عليه وسلم ضحض مزلة أي تزلق فيه الأقدام فيه خطاطيف وكلاليب وحسك أي شوك صلبة من حديد وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمن كطرف في العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخير والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوث في نار جهنم والعياذ بالله تعالى والحديث كما قلنا في الصحيحين ويمكن أن نتصور طول هذا الصراط إذا علمنا أن كل الأمم فيما عدا الكفار سيكونون عليه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كما في صحيح مسلم لما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن آية صورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قالت فأين يكون الناس يومئذ إذ؟, إذ الأرض تتغير والسماوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط الجميع سيكون في هذا الوقت على الصراط فهذا دليل على طول هذا الصراط والصراط فيه من الأهوال الكثير فأما أعظم تلك الأهوال فأربعة فأول ذلك أن عنده لا يذكر الإنسان إلا نفسه لهوله فقد روى أبو داود وحسنه الأرنؤوت في تخريج حديث جامع الأصول عن أمنا عيشة رضي الله عنها قالت ذكرت النار فبكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قلت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل وحيث الكتاب حين يقال ها أمقرأوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم شماله أم وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم وأما الأمر الثاني فإشفاقوا الملائكة من هوله وهم غير محاسبين فإنهم حينما يرون الصراط مثل حد الموسى يقولون من تجيز على هذا فيقول من شئت من خلق فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وأما الأمر الثالث فوقوف النبي صلى الله عليه وسلم عنده للشفاع فقد روى الإمام أحمد والترمذي والبيهقي وصحاه الألبان في صحيح الترغيب عن أنس بن مالك قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط قال قلت فإن لم ألقك على الصراء قال فاطلبني عند الميزان قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن فتأملوا رحمكم الله إيمان الصحابة رضي الله عنهم باليوم الآخر واعتقادهم بأحقيته وتصورهم بما يجري فيه كأنه رأي عين كيف يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أنس موعدا يوم القيامة ويحدد له مكان هذا الموعد وكيف كان تفكير أنس إنه يرجو أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع له في هذا اليوم المهيب فيا ليتنا نحذو حذوهم ويا ليتنا يكون هذا الإيمان وهذا اليقين راصخا في قلوبنا ومن هول الصراط رابعا أن عنده لا يتكلم يومئذ إلا الرسل فهم حينئذ يدعون الله بالسلام لمن عبره من أتباعهم ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم ولما كان الصراط فيه من الكرب ما في. قال معاذ إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه وكيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما في الصحيحين واللفظ لمسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجان منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين يظن أنه وحده الذي نجاء فهذا هول الصراط وفي الصراط أمور ينبغي أن نعتقدها وأن نتبينها فمن ذلك ما ذكره أهل العلم؟ من أن الكفار والمنافقون هل سيمرون على الصراط أم لا ذكر المصنف هنا أن الكفار والمشركين لا يجوزون الصراط ويرى بعض أهل العلم بأن الناس كلهم مسلمهم وكافرهم سيمرون على الصراط لكن جاء في الصحيحين أن المشركين وأهل الكتاب لن يمروا على الصراط لأنهم سيؤمرون قبل نصب الصراط باتباع ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله كما ذكر المصنف فيتبعونهم إلى جهنم يتساقطون فيها ثم تبقى هذه الأمة في كرب الموقف ويضرب الصراط على متن جهنم في الصحيحين عن أبي سعيد الخضري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كان صحوى قلنا لا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 فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم فحينئذ يكونون وحدهم قالوا وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية عرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمع فيذهب كيما يسجد فيعوذ ظهره طبقا لا يستطيع السجود ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصراط إذن هؤلاء الكفار والمشركون بنص هذا الحديث لا يجوزون الصراط وأما المنافقون فسيمرون على الصراط وسيعطون نورا يمشون به ثم يطفأ نورهم ليتساقطوا إلى الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله تعالى فقد روى الإمام مسلم عن جابر ابن عبد الله قال ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلليب وحسكن تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فهذا شأن من سيجوز الصراط أما أحوال الناس على الصراط فالمارون على الصراط أربعة أصناف كل على قدر إيمانه وعمله في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجا وابن حبان والحاكم والبيهقي وصعاه الألبان في صحيح الجامع عن أبي سعيد القدري أن نبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الصراط بين الظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم هذا أول صنف ومخدوج أو مخدوش ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فيها إذن الصنف الأول من سيمر عليه سريعا وينجو منه فلا يمسه حر جهنم ولا كلالي بالصراط فقد روى الإمام أحمد والترمذي والدارمي والحاكم وصعى الألبان في صحيح الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد الناس النار أي على الصراط ثم يصدرون منها بأعمالهم فأولهم كلمح البرق يدخل الجنة ويجتاز كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرس أي كجري الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل أي عدوه ومشيه بشيء من السرعة ثم كمشيه نسأل الله عز وجل أن نجتاز الصراط كلمح البرق حتى يهون علينا من كرب هذا الصراط أما الصنف الثاني فمن تخدشه كلاليب الصراط تقطع لحمة ثم ينجو هذا مصداقه ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمخدوش ناج كما ذكرنا أن على الصراط كلاليب والكلاليب جمع كلوب وهو حديد مع طوفة الرأس يعلق فيها اللحم هل تعرفون؟ هذه الحديدة التي يوضع عليها اللحم ويعلق الجزار اللحم عليها في متجره هذه الحديدة التي تشبه الخطاف يعلق فيها اللحم هذا هو الكلوب فعلى جسر جهنم كلاليب تخطف أقدام الناس وتأخذهم وتهوي بهم في النار والعياذ بالله أو تخدشهم بذلك وهي مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو قد علل الحافظ بن حجر ونقل ذلك عن الزين ابن المنير رحمهم الله أن الحكم في تشبيه الكلاليب بشوك السعدان أن في هذا دلال على سرعة الخطف وكثرة الانتشاب مع أن الواحد يكون متحرزا ومتصونا إلا أنها تكون أسرع في الخدش والنشب والعياذ بالله تعالى إذن الصنف الأول يمر سريعا وينجو والثاني يخدش بكلاليب الصراط أو تقطع لحمه والثالث من يحبس على الصراط فيعاني الشيء العظيم من لفح جهنم ومن عذابها ومن الرعب الذي سيخلع الأفئدة روى أبو داود وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن رمى مسلماء بشيء يريد شينه به يعني إنسان يريد أن يشين ويقع في عرض أخيه حتى يتفاخر عليه أو يكون في قلبه من البغضاء والكراهية له فيرميه بشيء يشينه ويجعل الناس يتحدثون عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة هذا فيحبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال حتى يتبرأ مما قال وحتى يقول الحق ولا يرمي الناس بالتهم والصنف الرابع من يوبق بعمله فيسقط في النار والعياذ بالله تعالى قد روى الإمام أحمد الطبراني والبزار وحسنه الألباني عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقاضع بهم جنبة الصراط تقاضع الفراش في النار وهذا معناه أنهم يتساقطون كما تتساقط الفراشات في النار حينما ترى نوراً فتوقع بنفسها فيه فتحرق نفسها قال فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء وعند هذا الموقف العصيب والمرعب يكون الدعاء كما قلنا سلم يا رب سلم سلم سلم اللهم سلم سلم أما أول من يجوز الصراط وآخر من يجوز الصراط قال المصنف أول من يعبر الصراط محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ولا يعبر الصراط إلا المؤمنون فيعطون نورهم على قدر إيمانهم وأعمالهم ثم يمرون على الصراط بحسب ذلك وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم للحديث الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم إذن أول من يجوز الصراط من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم لكرامتها عند الله وأول من يجوز من هذه الأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم وأول من يجوز من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين ففي صحيح مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حبرا من أحبار اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة كان منها أن سأله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الظلم دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين أما آخر الناس مرورا على هذا الصراط فهذا الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم شأنه مما تقدم الذي يمشي على الصراط يمشي مره ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. أما السقوط على الصراط فله عدة أشكال وقد جاءت عدة أحاديث تصف حال الساقطين من الصراط والعياذ بالله تعالى. فمن ذلك المكردس النبي صلى الله عليه وسلم قال ومكردس في النار فمن المكردس. المكردس هو الذي جمعت يداه ورجلاه والقي الى موضع والساقط الثاني المنكوس وهو المقلوب بان صار أسفل اسفل بان صار راسه الى أسفل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومحتبس به ومنكوس فيها عليه هيئه الذل هذه فيكون راسه الى اسفل ولا اعوذ بالله تعالى وقد روى الإمام أحمد الترمذي واللفظ له وصححه الالباني عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم اذا عندنا المكردس والمنكوس والمكدوس المكدوس وهو المدفوع من ورائه حد بيدفعه ويلقيه في هذا الموضع فيلقيه في جهنم بالله تعالى. الله تبارك وتعالى أخبر أن الكفار يدفعون إلى جهنم دفعا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أن يدفعون فيها دفعا وبين النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من الناس من يكون مكدوسا مكدوس يعني في مكردس في النار وفي لفظ ومكدوس في النار أي مدفوع من ورائه ليسقط في النار والعياذ بالله تعالى إذن السقوط من الصراط إما سيكون مكردس فتجمع يداه ورجلاه أو منكوس فيصير رأسه إلى أسفل أو مكدوس أن يدفع من ورائه والعياذ بالله تعالى الصراط بينا خطورته وطالما كان الكلام عن كرب الصراط فلا بد أن نعلم ما هي الأعمال المنجية من كرب الصراط فأول ذلك وجامع ذلك إهدنا الصراط المستقيم إن هذا الصراط يشبه الخط البياني الذي تمشي عليه عمرك يعني لو عملنا خط بياني والخط البياني ده بالأيام النهاردة كنا بفضل الله عز وجل في رقي إيماني وغد صرنا في فطور وانتكاس والعياذ بالله فيكون السهم إلى أعلى ثم إلى أسفل ثم إلى أعلى ثم إلى أسفل وهكذا دواليك كما هو شأن الناس فهذا يكون على الصراط فطالما سرت على الصراط فالأيام التي كنت موفقا في طاعة الله فيها تكون خطوات على الصراط أما الأيام التي كنت في فتور وانتكاس وبعد عن الرحمن فإنها زلات على الصراط ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصراط مضحدة مزلة تزل الأقدام عليه إذن يا عباد الله علينا دائما أبدا أن نجعل مشهد الصراط نصب العين كلما فترنا كلما ابتعدنا تذكروا أنها سقطات على الصراط وقد ذكر ذلك الإمام بن القيم في أول كتاب مدارج السالكين وهو يشرح معنى قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم فإذا في الدنيا صراط وفي الآخرة صراط فمن مشى على صراط الدنيا موفق وفق على صراط الآخرة وأما من كان يمشي ويحب ويحبو و ينتكس ويرجع مرة أخرى وهكذا ولا يتوب إلى الله توبة نصوحا حتى يكون هذه التعرجات في حياته حتى يبدله الله عز وجل باستقامة فيرد الصراط ويجتازه دون أن يتساقط على هذا الجسر نعوذ بالله من كرب الصراط علينا أن نعرف أن أعمال الواحد منا قد تعجز من أن توصله إلى بر الأمان ففي صحيح مسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمان والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا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 حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا يا عبد الله يا أمة الله توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا من قبل أن تشهدوا ذاك اليوم فإنك اليوم تمشي على رجليك وأخشى أن لا تأتي الله إلا زحفا قال صلى الله عليه وسلم حتى الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا فإذا تفكرنا في حال من ستعجز أعماله عن الجريان به ولماذا ستعجز يا ترى أليس لأنه ما استغل عمره في مرضات الله فجاء ببضاعة مثجاه من عمل صالح قليل تفكروا في يومكم كيف تتقربون إلى ربكم بأقصى ما عندكم من أعماله حتى تجيء يوم القيامة في هذا المشهد فلا تعجز بكم أعمالكم إياكم وإضاعة الوقت إياكم وتسويف التوبة إن أمامنا عقبات وكرب وأهوال لا يكون الخلاص منها سوى بالرجوع إلى الله وبالإكثار من الأعمال الصالحة فالأعمال الصالحة هي المطايا على الصراط هي التي ستركبها فتجتاز بها الصراط النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه الناس في الدنيا يحرصون على وسائل النقل السريعة ولو أدى بعضهم إلى أن يدفع مبالغ باهظة وأنت اليوم إذا أردت أن تعبر الصراط بأسرع ما يمكن فعليك أن تبني رصيدا عظيما من العمل الصالح حتى يسرع بك على الصراط روى الطبراني عن ابن مسعود قال يأمر الله بصراط فيضرب على جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم زمرا زمرا أوائلهم كلمح البرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير ثم كمر البهائم حتى يمر الرجل ساعيا وحتى يمر الرجل مشيا حتى يمر آخرهم يتلبط على بطنه أي يسير زحفا على بطنه فيقول يا ربي أبطأت بي فيقول إني لم أبطئ بك إنما بطأ بك عملك العمل هو الذي بطأ بك وإن المتباطئين عن طاعة الله سيدفعون الثمن سيدفعون ثمن تباطئهم على الصراط ثمن استهتارهم بتلك النصائح وإن منكم لمن لا يبطئن والإبطاء على الصراط لقلة الأعمال الصالحة سيتخلله لونين من العذاب اللون الأول أن النار تلفحه تلفح وجوههم النار فقد روى الحاكم واللفظ له والطبراني وابن أبي الدنيا وصحاو الألباني في صحيح الترغيب عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والصراط كحد السيف ضحض مزل فيمرون على قدر نورهم فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كالريح إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدميه فقط أصبع قدمه الإبهام هو الذي يضيء له في هذه الحالة التي لا نور فيها فوقت الصراط لا يكون هناك نور ليس هناك من شمس ولا قمر ليس هناك من كشافات مضيئة وإنما الذي سيضيء لك في كرب الصراط يا رب إنه أحد من السيء وأدق من الشعب وعليه كلالي وعليه خطاطي وعليه أمثال شوك السعدان وأيضا يكون الحال من حولنا مظلما هكذا نعم ولذلك أنت تحتاج إلى هذا النور تحتاج أن تنجو بعملك الذي سينور لك فهذا الذي نوره على مقدار إبهام قدمي يخر طارة تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل فتصيب جوانبه النار والعياذ بالله تعالى تخيلوا وهو يسر ثم وقع الآن يمسك بالصراط وهو أحد من السيف الآن يده تخدش إنه يشعر بألمها ورجله تلفح بلفح النار وهو لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يترك هذا الصراط وإلا سيسقط في جهنم فيتحامل حتى يقيم نفسه مرة أخرى وحتى يقوم فيمشي فإذا به يقع مرة ثانية فإذا به يخدش في يديه ورجله تلفح بلفح النار نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية وأما اللون الثاني من العذاب فهذا الجسد يخدر ويقطع بالكلاليب المعلقة كتقطيع اللح فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمنهم من يوبق بعمله أن يهلك ومنهم من يخردل أن يسرع أو يقطع تقطيع بكلاليب الصراط ثم ينجو فهذا شأن المتباطئ عن العمل الصالح شأنه من كان يسوف من أعمال صالحات من كان لا يبالي بضياع الأوقات تفكروا الآن فيما ينزل بكم من الفزع إذا رأيتم الصراط ورأيتم دقة ووقعت الأبصار على سواج جهنم ورأيتموها وقرعا السمع شهيق النار وتغيظ النار وأنت أيها المسكين وأنت أيتها المسكينة ما بالكم وقد كلفتم أن تمشوا على جسر على النار مع ضعف أحوالكم واضطراب قلوبكم وتزلزل أقدامكم وثقل ظهوركم بالأوزار فأنتم حينئذ في كرب شديد كيف بكم إذا وضعتم عليه إحدى الرجلي فأحسستم بحدته واضطررتم إلى أن تدفعوا القدم الثانية والخلائق من حولكم يزلون ويتساقطون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليم وأن تتنظر إليهم كيف ينكسون فتسفل إلى جهة النار رؤوسهم وتعلوا أرجلهم فيا له من منظر ما أضع ومرتقا ما أصعاب ما أضيقه ويشتد الكر بالظلمة الشديدة التي عليه فلا يستطيع أحد الرؤيا على الصراط إلا من رزقه الله نورا يستطيع به طريقا فهم في الظلم والعياذ بالله تعالى ولقد وصف الله جل وعلا مشهد المؤمنين وهم يسعون في نورهم ومشهد المنافقين وهم يتخبطون في الظلمات وينادون المؤمنين أن ينتظروهم ليقتبصوا من نورهم ليروا طريقهم قال الله جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا اذْهَبُوا قَاتِلُوا بِاسْمِ نُورِكُمْ فِلْرْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ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 ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير تخيلوا سؤال أهل النفاق وجواب أهل الإيمان ألم نكن معك قالوا بلى وهذا يدل على أهمية الاقتداء بالصالحين وقد روى الحاكم وقال الذهبي على شرط البخار عن ابن مسعود في تفسير قول الله جل وعلا يسعى نورهم بين أيديهم قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم منهم من نوره مثل الجبل وأدناهم نورا من نوره على إبهامه يطفئ مرة ويوقد مرة إذن يا عبد الله العمل الصالح سيكون نورك على الصراط والعلاقة بين السرعة والنور على الصراط علاقة طردية فمن زاد نوره ازدادت سرعته والعكس صحيح فإذا ما أردنا أن نعلم ما هي الأعمال التي تزيد من نور العبد على الصراط فهي أمور كثيرة وإن شاء الله تعالى نتدارسها في لقائنا القادم فهي نحو من سبعة عشر عمل تنور للعبد على الصراط فسنذكرها إن شاء الله جل وعلا ونضع حاشية وخلاصة على موقف الصراط في أول محاضرتنا القادمة